<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إن شاء الله مع الجزء السادس من القرآن العظيم ونحن مع آخر سورة النساء وأول وأوائل سورة المائدة سورة النساء كما بينا تتكلم عن تشريعات التي تضمن حماية حقوق المرأة والضعفاء وتأسيس الأمة الشاهدة على أساس العدل والرحمة والمحور الثاني في سورة بتكلم عن حماية الأمة من مكائد أهل الكتاب وضعفاء الإيمان والمنافقين في آخر الربعين بتكلموا عن هذا المعنى سورة يبدأ الربع لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليم حتى المستضعف حتى الإنسان اللي قد يظلم ليس يسمعه إلى الله عز وجل ويؤذن له مسموح بين يسمحه إن تجاوز في المطالبة بحقه أو أساء التعبير إلا من ظلم كان الله سميعا عليما ثم يبين الله سبحانه وتعالى كيف أن أهل الكتاب نقض عهودهم وموثقهم الله عز وجل فسلبهم مهمة الشهادة على العالمين وقيلة العالم إلى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فلطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إلى آخر الأيات هذه الحيثيات التي من أجلها سلبوا مهمة إرشاد العالم وهدايات الله سبحانه وتعالى فبما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليمة لكن الرسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون على فكرة القرآن بي بيحرص دائما على حماية وعلى إثبات أن مش كلهم سحاجة واحدة وعلى العدل في معاملة هؤلاء الناس حتى وإن تجاوزوا مع الله سبحانه وتعالى منهم أمة مقتصدة ليسوا سواء يعني ولكن الرسخون في علم منهم المؤمنون إثبات دايما ان مش كل أهل الكتاب شيء واحد هم طواقف وهم فرق وهم أحزاب منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون فهذا احتراز من القرآن عن أن يعممه الحكم على كل الناس دي حاجة نتعلمها من القرآن ومن عدل القرآن ومن وإنصافه حتى مع المخالفين ما تخلطش الأوراق وتقول كل, كل الناس حاجة واحدة لا صابعك من زي بعضية نتعلمها من القرآن لكن الراصخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ف هذا نتعلمه من كتاب الله عز وجل ثم لفتة أخرى دميلة يقول سبحانه وتعالى ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك نكلم الله موسى تكليم رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم لكن الله يشهد بما أنزل عليك اللي احنا بنتكلم عنه ده القرآن العظيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك شوفوا مكانة القرآن العظيمة عند الله عز وجل قد إيه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا القرآن العظيم المحفوظ بحفظ الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى يوم الدين لكن الله يشهد بما أنزل إليك لما تقرأ القرآن في الترويح ولما تسمعه اعرف أنت بتسمع حاجة غير جدا تسمع حاجة حفظها الله سبحانه وتعالى بحفظه ويشهد بها سبحانه وتعالى دون غيرها من الكتب المحرفة التي خرجت عن العصمة التي ينبغي أن تكون للكتاب الذي يهيمن على الكتب الكتاب الذي يحكم الله سبحانه وتعالى به على حق هؤلاء وعلى باطل هؤلاء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملئكة يشهدون وكافى بالله شهيدك ثم تمضي سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين القرآن فأما الذين أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيمة الحلقات دي والموضوع ده ولقاءتنا دي من أجل أن نعتصم بالقرآن نحب القرآن نفهم القرآن نلتف حول القرآن نكتمع على القرآن نعمل بالقرآن ندعو إلى القرآن نقيمه في أنفس وفي الناس ومن يعتصم بالله في جدهدي إلى صراط مستقيم ثم تختم ب بعض أحكام الفرائض المواريد يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة كلا لا الإنسان له أصول ولا فروع الإنسان مؤطاء مش تجرة إذا مات يعني كيف يكون حكمه وكيف يكون توضيع المواريد على فكرة اول حكم بيرفع أو العلم بيرفع من الأمة علم الفرائد والمواريد والدعاية الكذبة التي تقول أن الإنسان ظلم المرأة بأن يعطي الرجل مثل حظر الإنسانين هذا في أربعة أحوال فقط من 12 حالة تارس المرأة مثل الرجل فيها في بعض, في بعض كما يقول علماء الفرائد وعلماء الموريث فيعني مسألة الدعايات الكذبة ما أكثرها ولكن العلماء الرسلون في العلم يعلمون كيف يكون الرد على مثل هذه الشبهات ثم تختم الصورة بقول سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا وأنا لسه أحفظ قرآن في سن صغير سألت الشيخ بتاعي بقول له يبين الله لكم أن تضلوا إزاي فقال لي يبين الله لكم إياكم أن تضلوا معناها كده يبين الله لكم لألا تضلوا عشان ما تضلوش بعد كل هذا البيان بعد المية خمسة وستين آية جايين تضلوا بعد كده لا يهلك على الله إلا هلك فيبين الله لكم لألا تضلوا إياكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم فهذه سورة النساء وهذه بعض الوقفات الضرورية الهمة فيها ثم تبدأ سورة المائدة تبين لنا سورة المئلة وهي سورة مدنية أيضا تبين لنا هدفا واحدا أساسيا في السورة وهو الوفاء بالعقود والعهود والموثيق قيمة إذا كان العدل في سورة النساء والرحمة فإن في سورة المئلة الوفاء بالعهود والموثيق وأول عهد وأكبر عهد عهد الإنسان مع الله عز وجل عهد الإنسان مع ربه عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام ديني مطلع سورة المائدة هكذا يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد مرض الملاحظة هنا إلا ما يطلع عليكم وحلت لكم إلا ما يطلع عليكم الأصل في الأمور الحلال الأصل في الأمور الحل والحرام استثناء مساحة المحرمات محدودة المساحة الواسعة هي الحلال والمباح هذه ساعة في أمور ديننا ينبغي أن لا نغيب عنها وأن لا تغيب عننا أبدا أكبر عقد يجب الوفاء به هو مع الله عز وجل عقد الإيمان عقد الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وارضيت لكم الإسلام دينة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم التيسير والضرورات طبيح المحضورات ما يريد الله ليجع عليكم من حرج رفع الحرج ولكن يريد ليطهركم بهذه الأوامر وهذه النواهي تطهير وارتقاء بالإنسان وسعادة في حياة الناس إذا التزمنا بمنهج ربنا عز وجل وأقامناه بيننا ويذكرنا سبحانه وتعالى بميثاقنا وأهدينا معه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فكرين فسورة البقرة الكلمة الجميلة اللي قلتوها الكلمة العظيمة اللي شرفتم بها وشرفنا بها دائما سمعنا وأطعنا نحن الأمة سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليهم بذات السدور كيف حالوا أصحاب الموثيق السابقة؟ أيضا لأربع صور البقرة آل عمران النساء المائدة بتأيد تبني الأمة؟ وتحمي وتحذر من أخطاء الأمم السابقة خصوصا الأمتين السابقتين المذكورين في شرط البقرة في شرط الفاتحة المغضوب عليهم والضلين مش لتنقص منهم ولكن لإعتبار بنا حتى لا نقع في نفس هذه الأخطاء التي وقعوا فيها فتفقد يفقد، تفقد إنسانية الأمة الشاهدة على العالمين يقول وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا يقول سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عمو أهدي مؤثيق برضو نقضوها وخلفوا أمر الله سبحانه وتعالى فيها يقول سبحانه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهو أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم شوف الاحتراض شوف التحفظ كثير منهم والله بصير بما يعملون فمسألة الموافق الأمم السابقة لم يظلمها الله سبحانه وتعالى لكنهم نقضوا ميثاقا مع الله عز وجل وخانوا عهده فسلبهم مهمة القيادة ومهمة الإرشاد وأسندها إلى أمة الإسلام فماذا أنتم فعلون أمة الإسلام في عهد الله وميثاقه يقول سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه صلة نسب ولا قرابة ولا محباه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإذا أمة الإسلام إذا تخلت الله سبحانه وتعالى يأتي منها يأتي منها بأناس يحبون الله ويجاهدون في سبيله ويقيمون أمر الله في أنفسهم وفي الناس وإذا تعارضت الولاءات فإنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا والذين يقيمون الصلاة ويأتون زكاة هم راكعون يقول سبحانه وتعالى عن أناس فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في أعداء الله سبحانه وتعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من وليهم عشان خايفين منهم فعسى الله أن يأتي بالفتحة وأمره من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين هذا الخوف يأتي لهم بالندم بعد ذلك والعياذ بالله وإنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون نعم يبين الله سبحانه وتعالى لنا أيضا موقف بني إسرائيل حينما تخاذلوا عن سيدنا موسى عليه السلام في دخول بيت المقدس وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى أن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن منها فإن داخلون فين الاستجابة الأمبليا سبحانه وتعالى قال رجلان إن الذين يخفون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بس خذوا بالأسب أظهروا لله عز وجل ولنبيكم سيدنا موسى عليه السلام استعدادكم لإنفاذ أمره وإذا ختموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون كلمة شديدة كيف يكون وقعها على الإنسان اذهب أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أمنك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتكون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما استشار أصحابه عليه صلى الله عليه وسلم حينما استشار أصحابه في غزوة بدر قام المقدار بن عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون شوفوا كيف كان القرآن متحكما في مشاعرهم كيف كانوا يقرؤون القرآن فيبقى شاغل وجدانهم وما يجي يستشئل به حاضر في وجدان القرآن حتى النبي سأسلم الأسوأ القدوة حينما قال في, في باعة العقبة التانية أخرجوا إليه إثنى عشر نقيبا منكم يقولون أكفلاء على قومهم ككفالة الحوارين العيسى بن مريم حاضر في حس الجميع وحاضر في وجدان الجميع حتى بإذن الله عز وجل يكون يعني حاضرا في حياتنا فأول أمر نحفظه ونعيش به ونطبقه في حياتنا إن شاء الله عز وجل ف كان هذا موقف مقداد وكان خلافا لما كان من أمر اليهود حينما تخلفه عن أمر سيدنا موسى عليه السلام أيضا نتعلم من سورة المائدة الإنصاف مع المخالفين المعنى ده متكرر على فكرة لأن الأمة تتمكن أمة مسؤولة على العالم قد يدفعها قد يحملها وقد يعني يكون من الأثار السلبية للقوة والتمكين في العالم ظلم المخالفين لا الإسلام يربي أمة الإسلام على عدم ظلم أحد حتى وإن كانوا مخالفين في العقيدة وحتى إن كانوا معادين لا نظمهم يقول سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى او الكره بتاعكم لحد من الناس يحملكم على أن تظلموهم أو أن تتجاوزوا في حقهم يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ان قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب في الايه الثانيه ولا عن المسجد الحرام ان تعتدوا لا اعتداء ولا ظلم حتى وإن كانوا مخالفين سيدنا عمر رضي الله عنه لما قابل قاتل أخيه قاتل أخي زال من الخطاب لما قابله قال له إني لا أحبك سيدنا عمر قال له لا بعد ما تاب الرجل سيدنا عمر شايل منه قال إني لا أحبك فقال عدم حبك إياي يمنعني حقي قال لا قال إنما يقس الحب النساء خلاص بنقس هذا الحب يصدق في عدل عمر يسك في عبد العمر ويسك أنه لا يحبه لكنه لن يظلمه هذه قيمة كبيرة نتعلمها حتى حينما يذكر القرآن أهل الكتاب يقول منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولكن كثيرا منهم فاسقون فلا بد من أيها الأخوة كسب هذه القيمة ويقامتها في عياتنا دادا بيقول من الأحق بالسيادة والقيادة والريادة والذي والأ... يقيم العدل في نفسه ومع أعدائه ومع مخالفين لا كالبلطجة التي نشدها في عالمنا اليوم ولكن لابد من كسب معركة الاستحقاق هذه التأهل بالصفات القيادة والريادة والسيادة والعدل فيما بيننا وبين مخالفين قبل أن نعدل بيننا وبين أنفسنا العدل أساس الملك الوفاء بالعهود إقامة أمر الله عز وجل وإقامة أمره ونهيه سبحانه وتعالى في كل أمورنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الإقامة قل أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل لستم على شيء حتى تقيموا تقيموا يعني إيه؟ يعني إيه تقيم التوراة والإنجيل؟ يعني إيه تقيموا؟ تطبقوا تنفزوا نشوفها حية في حياتنا حتى تقيم التوراة والإنجيل إحنا أولى بهذا إحنا حتى نقيم القرآن بيننا حتى نسعد به في الدنيا والاخره لذلك يقول سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا بني اسرائيل على سيدنا داوود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه فبئس ما كانوا يفعلون الناس الله سبحانه وتعالى العفوه والعافيه نحب ان نتدبر القران وان نعيش به ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا كنوزه واسراره وانواره وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد والاه الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وبركاته اولا اريد ان اقرر امرا هاما وهو